ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان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 وَأَعْلَمُ وَأَنَّ فِي كُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبَ إلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ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 والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحو بينهما بالعدل وأقسطو إن الله يحب المقصطين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 يا ايها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء اِن عَسَى اَنْ يَكُن خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ بِسَالِ اسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الإيمان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 ولا يغتب بعضكم بعضا 110. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم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 قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيع الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا 121. إن الله غفور رحيم 122. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم ثم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 والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم